اللهم صلح على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد وعندما تقول لك تفسير في القرآن كلمتها برسي قنانا إن وحنو بنا آيات كبالة من سورة تكوير سورة تكوير وصورة مكية بسم الله اللهم بعيسان كباله بنا سورة بان. الله هو الرحمن ان حارث طعامكمكم حارثا هذه الله هو الرحيم حارث تجاركم المؤمنين تمكم حارثا هذه اذا الشمس كويرت اذا كويرت الشمس قرب على مركه كويرت مركه الله ضوب وراح النجوم كدرت وإذا انقدرت النجوم حدبوه مركا يصدعتان إن كدرت حدبوه مركا يصدعتان وإذا الجبال سييرت وإذا سييرت الجبال بورها مكالي سعود سييرت مكالي سعود سيير بورها وإذا العشار أدلت وإذا أدلت العشار مرقلت ضيعوه ولا بيله يضلط على حاس مرقلت ضيعوه وايدا لا اسكو كينو وايدا Barihi markkalasud on narraga tegu aiaga tamba. Veeda mufuzu, mufusu veeda zuviche, tim mufuzu, mufusu, fialka, markkalalamarejo. Muumil, muumil, muumil, muumil, muumil, muumil, muumil, Zuwiche. muumil, muumil, muumil, muumil, muumil, muumil, وإذا سئلت الموؤودة قد نرش الودو في مركز اللي ويدية سئلت قد نعصب مركز اللي ويدية بأي ذنب ذنب كي سي قتلت قد نعصب ليدية وإذا الصحوف نشرت وإذا نشرت الصحوف وقبه أعماش كو قرنائي مركز اللي كالبحي نشرت وقره اسمركز Weda sana u Kushidat. Waida Kushidati Sana u Samada Merkelesivo. Kushidat samadi merkelessivo. Waidal Jaheim so Ira. Waida so era till Jaheimu narti Jaheim Markallahriyo. So Ira hiya Narti Marka Lahurio la Sishido. Waida Jannatu Uzilife. Wa uzlife tili Jannatu Channada Merkelesu the week. اوزليفت هي اتشان نبي مركز له سودة ويلي اهلها علمت وحي اغانا اذا انت سمرك ايب بعده نفس وحي اغانا ما احضرت وحي ايب ديار ستاي سورة التكوير وصورة مكيه امام الترميد امام رحمدي يقير كوت وحي نبقى كوريا من حديث عبد الله بن عمر إن الرسول قوية صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقر إذا الشمس كوّلت وإذا السماء فضرت وإذا السماء شقت قفك الدونية إن قيامه في ريو سيدي أصدو إنبه قوحي إن حالب قيامه أمعر كقفك الدونية صد حضان سورة دوتها اقليو ايجا اقول سورينا يا بسم الله اللهم بدي عيسان كو بي الله با سورة الله سوء الرحمن نحريستا عام كايبنو آدم كي يقيرك اسمه الله استان نحريستا الله الرحيم نحريستا قارك مؤمنين تهم نحريستا اذا الشمس كويرت نمان إذا هذا هو إسمك المرفوع أو كدن بيهو في علم حدوثة فاعلك يسويه حقا إحرابته إذا الشمس قرحني كويريت مركا لدودوه تاكويرك واحدة كوورة كو كو الإمامة كوورة الإمامة إمامة ديو الدودوه ومدحك الدودوه تاكويرك وادودوه بيهو مركا قرحني إنتاليس كدودوه أيال التوري إفتينكي ويأتغى مركا تذكروا انه فصيرين تكبر لازم كيكون كي فصيرين او قرح المركا لا ضوبه ما دام عصلك ياهي قرح نور بشو او نو كتاو ساس كفصيرين تنصبوا ومعناه كله زي ما قوبتها مركي لا ضوبه كونوا تكه الشمس كويره الرحل المركا لا ضوبه ويغلو تشومم كبرت حديهمك يسوق وَيَغْلِ كِبَارُ سُيْرًا بُورِتْ مَرْكَلَ السُخْصِيُ فَكَانَتْ هَذَاءً مُنْبَصِرًا تِلْ بُرْبُرِيُ أَبُ لَغْدِغَا لَبْتِينَا وَيَبَالُ إِشَارُ فِي الظَّلَامِ حَرِيمُ طَامْغُرَاتِ كَغَارَيْ مَرْكَلَ بَيْنِيُ لَدَيَّهُ إِشَارَ وَعَامَ إِشَارَاءَ إِشَارَ xa sharka u shara himan markay toban bilood soo gaarto oo sara alleeda ila ay ka qalaydo u shara alleeda toban bilood ay gaarto koob او دبکه اسکله حتى مرکه ودان کوو کومه بفکرن بیسټګتو انو روح اسکو دییه الله تعالی ده یجعېتو وایو ګیري نو عا سايقي وهاصلها مرکه وحا لګیریا مرکه قیاامت دکو انن قفیرینای جری اه وحا وح تعالی ده انتا دونیادا وحو رجه لقه قبو ای ګیري وحو وایم iyal kay ad minala qof falba naf siule wayal ishar u dila waya u dila til ishar hari tool ka bilad gaaray oo sidkoodi soo dhaweeyay oo bila dhaweeyay marka la bayciyo la bayliyo ifirina idal arag wayal wuxush qashira waya xushira til wuxush durjoogti marka la isku keenan qashira ol rukanuu holi li ala ma qiyamu markuu soo dooyay daciida dadko suuqajooga aqraha iftiimkeeda la weeniyo ila wadada dubayada dama ayadoo sidaas xidido soo daadanaya ayadoo la yaabay ah quruu wala daadana markaas ageeli ya argi indibax iyo bahalad iyo hooli isku darmaya wax kala carar iyo wax dagaal ka dhaxeeyay mid aan la oga. xaaladdu waxa weeyaan we ka gudtay sige hore wax oo ayuu isqooday lama arkeen tofa baa waaq qahsiin نمان نارا لغاية نار تشحيمة وكمي تحيبا وشهنما قيب كمي دها لغاية سأسرد عال الله بالطالب اياني يهود ويدية وعقو اين شهنما هذا شهنما آوي ده الله تقانك ترانا اننا يوديك له مركز وحو يري البحر بدوه علي ناريب دايب و خيربنا و راه بالله صادقه ما الا هم شيغ ماح وخر عمرين انه رو شيغ املاين كان وقت من النار تشو وا او وخص بلا يترسكفره ان الناس غادي يجينا بالوطا مركا واشر يا نار لاكدي جاي وايذا نفوس زويجه وايذا زويجهت نفوس النفاخيال كما مركا لما نايو وحاله رجل إذا أمارك الألماني وحاله رجل إذا سيد عمر بن الخضاكو يركض على الصحابي أن تألف كل شيعة إلى شيعة تغيريالك أصدق تغيريالك في الغطان أنت إستغيري جرتين وإسمك حلفية وإسمك حسينة يهودية كرشتانية مجوصة بوديينتي مجرمينتي زانيينتي قاتلينتي وإلا الله يحل إسمك فَكِ اسْتِقْلالَ فَكِ اسْكُو خِرْنَا إِ رُحْمَانُ اسْكُو خِرْنَا وَلَسْكُو خِرِ صَالِحِينَ تَيَا مُتَّقِينَ تِرْ وَلَسْكُو خِرْ غَارَ مَعْنَى اللُجْنِ هَامَ وَرَادَ أَوَّلُ الْمُخَضَّابِ يُقْرَأُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَفْكَ صَالِحًا قَفْ صَالِحًا لِلرَّجُلِ مِنَّا إِلَى لَحْرِبِنَا وَيُقْرَأُ بَيْنَ الرَّجُلِ السُّوءِ marka waahiriirintu wa dadki taageecid walba ida taageeraha u ehed ayaa la la xiriirinayaa dad badan ayaa mucrimeen maanta taageeriya buu ah marka hasuubi weeyn in safka ugu la galiyo ila ruuhu subhanaa wa idha al-mawudatu su'ila wa idha su'ilat markay jahliga ku qunsurnaayeen qadahayna ayay Allah rooshay ku eesiiyiray qarfada qadbiin mu asaar wal soo taago cadaalad la heliyaan talla soo taago oo mujrimkiin rooshay ku aan soo eeb aan halka ay soo وهذا يقول القنصر إذا لم يكن أغورينا قبرها قبلها أنت تقول القنصر واحدا بي أنهم قليل <تصفيق> أغوري سحر فيه يقول القنصر مركاثي آسل ما شو تغير مركاثي هل كاثي ركوب من طيبة كاثر مركاثي محمارة الله تحارية إلا وخير السبحان وإذا الموعودة سئلة وإذا سئلة الموعودة marka la waydiyo bi ay damb damb kisee mutila dilo dib waxa la suudinay ka ma wasi waaya marka ilaahay kitaabkan quraanka soo dejiyay ah ilaahay buqurka kadib marka asanad uu yiri sallallahu alayhi wasallam qofka inta dalaba qadbot oo koriyo barbaariya nar is arki ma ya nar tii jacbo goonay daray qadchanba uu markaas ragga mu'mininta qabariin tarqabarin oo daru kor iyo ayu mahuqu arkay dul adun in garay aqib saasa ilaay ka daga qiimahaas u yaan dhaxal waa oo adroon gaalaba oo adreen dhalkii aqib masiid waxa weeyan qadbah mesh xal qasiye waa boqoro marka diinta islaamka ما لون طيبه ترى نينكاي دوشا كسان حب انتهم اليقاع او اي همتيلقه اسبن او فقير يبيل كاسا لا ربا سبي صارن دوشي سويه اه دوشي سويه كان يكو مر كسته وا بقره ما هن الا ليها وحو ينت سوق ا درجه وحل الحرب ننكا ننكا حاجة كي سبيه يلا با يسبي حدوه سنسين ترمي لد حدوه سنسين سند حدوه سنسين ما علمت اي لأ لسيوان دعوه ويدو بمانو والله لكن فيه عهور ترمي لحدوه سنسين ويكون دين بابا لكن هنالك من قبل شكرتنا هذا الواقع بغيره سند حدوه سنسين هذا الواقع ولكين عهورتها بيكو هنالك आखिर वो रास्ते पे जा रही है वो डब्ल्यूवाई अब उनको राइट ऑफ द व्हील का का حبس लेकिन गुबो गहावेक लेकिन हाजकी समयक وتبدو سو ما تشي قال تعالى و ايوا الصحوف نشر و اعلان نشر في الصحف وقضاها اعماص وقرا تمركل كلام في نشرت و السماء كشبت سماها مركل لسيبو او مشيت لغا سيبا ايابا ضمبا وَيَرْجَحُ جَهَنَّمُ سُؤْرَةً وَإِلَى النَّارِ سُؤْرَةُ جَهَنَّمُ النَّارِ ان تاس او ان جوابك دي علمت النفس وهي جوابك واكرا لابي يتولان وحويين ان اوت او شرطي ايا الله سو شيغاي جوابك واكرا كل نفس لورجدا الله كو شيغاي يوم تجد كله نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء توجد لو أن بينه وبينهم أمداً بعيداً علمات نفسه نفسه وحيده قاني ماركي انتاسو بحره ما احضرت وحيد حاضر سطين نحنه وحيد ديار سطين وحيد ديار سطين من خير أو شرعة ماركي قفول بو أبو ديوان كوحد كوكرتها كالمحوي aa diwaan ka waxa uu ku qoratay xakan nihu waa xaqiiqo ina babaad tamam ku qoray tanna hayo ee inta goor goortahay toobad ka dibegeey Allah kaatiray waree gabadii aku faraxniday saaxan ay ku sheegayawlo qaal حدث يكون هناك صعبة حدث يكون هناك نسي ويقرصون ويكون هناك في دارنا إذا أس أس وصبح يكون هناك إذا كان تنفسه مركنا إنه قرآنك لقوم الرسول والرسول قول كيسي إذا يسعدني بي وإنه قرآنك لقوم الرسول إرغي قول كيسي قول كي, كي لا سعدني بي رسولكو كريم وراءك مدام رسول كاسو ذي قوة حرق صاحبها رسول كاسو مكين ذي مكانة درجة صاحبها عند ذي العرش الله عرشة صاحبك امتصى مكانة يدرجة وحطي رسول كاسو المطاعين لعب دعو ثم حلقات وصماوات كديحيو دالغو رسول كاسو اميني وحيي قلل بسو اميني وما صاحبكم صاحبكين ما هم بيمكنون وما صاحبكم غالوا صاحبكين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هم بيمكنون الكم وعلا محمد صلى الله عليه وسلم هو أركيب هو ملك الجبريل بالفقي جهاديه كأركيب جهادة الممبيري عد قرعه كсوبه عدا ضيحه كئصوبه حد explodedه كское بعان بجهادة وما هو نبيكم معهم ببنيني متك بقيله على القيب غيب غيبك قران كلو سو ديبي او الهي سو وحيود نبيكم ما بقيله قف ورب ايه اوميده يبريره او ما بقيله وما هو قرانكم ماهم بقول الشيطان الشيطان قول كيس شيطان قرجيني حارست فأينا حقابة تذهبون هذا إذن عقلي مهلكوه هذا مركة القرآن كبينين إذن إن هو القرآن كما هم إلا ذكروا وانويه للعالمين عالميالك اللوانيو لمن قف أيووانئيه شاء الدوني إنو وانسمو لمن قف أيووانئيه شاء الدوني هو قف كاسو منكم يدين كحارب منكم يدين أن يستقيم إنو التصناد وما تشاءون من الدونة إنا طسنا تا إلا إن شاء الله الله رضى مناه الله صرب العالمين علم يالكودنا سوبرغاريي فلاق سيو لا وزيدا للتوكيد النفي لتوكيد القسم لتوكيد القسم دارت لو ابكينا ماركا سله يده قرانك hoon naswaa chamo khamisin chamto khamisin hidiga wa labo hidiga oo socoda oo la ra saayar hidiga ha socodo iyo hidelo oo sawabid oo teegan oo socod digu waa جارهان اللي بوشيكا قرح يضاي حمركا لقرها يا بو حدقها ناس قولت نقضا كواسا كو كوابانا وحاكي لجري التفسير لبعاد قولت خنصكا اللي مفاصره حدقها ماعلم كي قرصوما قولت ماعلم تي لألكي ماعلم تي قرصوما لكن وحي قبريه المفاصرين تو إنه يكون فاصرا خنص وعشامع حرط وعشامع الخامس خامس كانوا واحد اللي رجل يدها wa midka wax weeyan hadba laabto oo hadba meshii bari hadba kasoobaha oo laga arkaa kaasa loolejeeda hidigaha la wa qarsomano sayusi suuda wa ما كان وحده اي فخنوصها وحجوعها وكنوصها اختفائها سيدايري بيضاوي سيدا سويه فخنوصها رجوعها ay rabaan ineen sheekhdan moqale geed hosti sent america haartan ay galan waxa say marke goobta qoraan oo geed hosti ka kamida iyo ayay iidimay qoraan qoraan meel laga دا فالكود يكون فاصلا وحويان حدغها الكنسي اشفبور حيرته شفبور, شفبور لكن هذا واحد وجه اداسو نصا رسوله اغا كان سوودكه او غله اما بالكاس اي حدي غرسو اصعدو قرسونا اسمه حد بوا waa leeyda xabeenka ku dhaaran ma u ilaahay ila ila asasa mabku so qabilo asasa waxay ka mid tahay min alfaad aladab hal afniy arabiyo waxay jira laba macno iska soo horjeeda loo adeegsado arabiga alfaadas waxa ku badan ka mid ah والليل حضن كان كو تار تيري ري دا اس اسا مركو سو كا غيلو وصبح سلحي كان كو دارتا دا تنفسا مركو نفسلو وا افتيمه انه قرانك لا وحينا سو بيبي ايو كاني و انه قرانك لا و ارجيتنك رسول كان سو كريمي وغرقوا صحيح او شياذنت اي سان دما يكري وحو ودو وحكما بركرا وحكما الكرام ورسول وحكم وحكم وحكم وحكم قويت رسول كان سو ذي مكانه الدرجه صاحبها عند ذي العرش الله عرشه يقول سرحيبك اكتسى حال مكانة مكانة لغاية حالينا إرهي اكتسى رسول مكانة يدنى چه وي رسول كاسو مطاعي لعباء ثم حلقاس وصنواك ثم وحوين اسم الشعر بعيده صنواك وي ملايك توانو مدعو يهوي سيد وليه جبري صنواك ilaahi weena hawaamru soo diida malaa'itu u sheegaa aa badinnabuurii sallallaahu alayhi wasallam bilahu bil subhana malaka sumuta ala bi usam halkas osamawa kalu wa ma sahibukum sahib kin ma'khan bimajluluk فانها ورقف واحنا كاتب هيا مركه جاله يمدك ما كتب هيا خصوصا او توحيد ديالك واستر اه ورك الساحين كين لازم حمل الموجهده وحلا القدام راه كفراني ايجا واحدي واوالي الى وحي عليه وكرمي قران قال الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ما وسألني ولا قد راه ولا قد رآني وقد أركته ملك جبريل بالأفق جهدي كأركي جهدي العلم المبين حدث النبي صلى الله عليه وسلم لبد عمر كجبريل أركي بو كمرك أركي أسغو ل 800 أو غاب ي ل 800 أو غارث سغول و جيهان اي كصبحه خديق قره هذا كصبحه بي حك كصبحه خديقها كلا كصبحه وعدم في جهاله عمل له وعطانته ولقدها عمد قوارك وهم الكوبريم بالوفق الجهادي وقارقي جهادي المبين الضاء وما هو الناضغ معهم بالضنين بتكبهيله علو كيبخيف لقد كرا اكو منظم ضامين اضاطا ايو ضامين اضاط حبيب ضاطه اخيه وحويكم البقيله قف كسته وعبر نابو حتى الى دمك قف كاستر وير الدين قال لي الله عليه وسلم قران كيو وهو قرانكم ما هم بقوي الشيطان الشيطان قونك شيطان كسرجيم من حرث اليه لقد فغيه فاين تذهبون هلكت اليه معني لو واحد تاه فاين تذهب حقوقكم في تكذيبكم بهذا القران كثير كبير سومه جديد راكي عقلي معا مركه قرانك دينين ما هل كا عقل يوم هذا؟ عقل كم يدلأ دي إل هو ما هو القرآنكو ماهن إلا ذكروا وانويه للعالمين عالميالكو اللوانيو لمن قف أيو وانويه القرآنكو شاء الدوني منكم يدين كعالوين وكميديهي أن يستقيم إنو الطوصنادو قف دوره يا إنو الطوصنادو قف كأن ربيت إنو الطوصنادات القرآنكو حنك كفايد منه هو حل وحكايد قف دوره يا إنو اسكوط wa الله wixii kuma du kan digo ka fogaanayo waxa uu amr yar qaadanaya waxa uu qadhr yar fumaaynaaya qof ka sa ka faaideeyo waana qashaa hada laa waxu sheegay ah mashii ana adon adon mashii aweri laakin faheeyta tahta bixiita illah adon ku wareeq wuxuu sameeynaa wa amrki ilay horu qadari ilayhii macaayil wax walba barku مركا الضوء كنت تسنعا ودوري كرام وإلهي إنو دوري الضوء كرامي بتوسي الدور, الدور. وإلهي إنو أقدري وإلهي إنو توفيق سيو وما تشاؤنا من الدوري لأن تسنعا إلا أن يشاء الله الله إنو دوري ماهني الله هسو رب العالمين عالميال كورونا سوء برباري بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الانفضار سورة الانفضار تفسير كذي بسم الله اللهم جيسا سوروبنا اعطم لله اللهم حسنا نحعرسطنا الله حسنا نح paling له الله حسنا نحعرسطنا اللهم حالك اعطمنا اللهم حالك إذا السماء انفضر إذا انفضأت السماء سمدوا مكا appeal deltellah إن فضر ما كيسمدوا appeal deltellah وإذا الكواكب امتطر وَيَغْلِبُ فَفَرَتِ الْكَوَاكِبُ حِدِّقُهُمْ مَرْكَى سَوْدَاتٍ انْفَصَلَ حِدِّقُهُمْ مَرْكَى سَوْدَاتٍ وَيَغْلِبُ بِحَارٌ فَجِّرَهُ وَيَغَا فُجِّرَتِ الْبِحَارُ بَابَهَا مَرْكَى لَا يَسْكُنُ فُجِّرَتْ بوط الثرة قبورها مركا لسوفاك بحيوك علمت نفسه مفكستة وحي أغاني ما قدمت وحي هامر ستيت من عمل صالح أو سيئ وآخرة هي وحي دب من صنة حسنة أو سيئة يا أيها الإنسان إنسانه ما غرك محاكبك ديه بِحَبِّكَ رَبِّكَ حُبًّا الْكَرِيمَ وَرِقًا بَادًا الَّذِي رَبِّي مَحَاكُكَ كَدِيي خَلَقَكَ كُ أَبُورَيْ فَسَوَاكَ كُ سَمَيْتَ فَعَدَّلَكَ كُ كَيَّي فِي أَيِّ صُورَةٍ صُورَتِكَ مَا شَاءَ أُبُورَيْ رَقَّبَكَ اسْكَكَ كَ سَارَتْ كَلَّا كَجُوكُ وُرُوكَ كَجُوكُ كَلَّا برس كبدايته تكذب روحك بين... بيني وبينك برس كبدايته تكذب روحك بيني وبينك بدينا على المراتب وحال اياد بيني وبينك عليكم دوش ان ايقسوا ما به لحافظينا ملائك اعناشنا العظمه ملائك فاسو كراما وروان اكسل ملائك كاتبين اعناشنا قران ملائك فاسو يعلمون او ما تفعل روحك سمينا سورة الانفضار و سورة بسم الله الله نبي انسان كبه الله با. وحي كان إذا سورته أهواش قيامها وحوه ينقف كدوني سورة طبعه إيه إني سيدي أصدر أجد إيه إيه إيه أركو حين يدوله قيامه بسم الله الله نبي انسان كبه با. الله الله سعى الرحمن النحري سعى متى النحريصتها هذه الله والصالحين من حريص دار كان متى النحريصتها السماء فطر اسمها مرفوعه اذا دوره واقفه الفعل هو فاعل لمن حكى السماء فطر اذا فترت السماء سمد مركب من البلاغد انفطرت مكيد البلاغد اي انشقت لكن في الفلفلينتو سمبالا انتو بسو دغان واي دل كواكب متفرط حدجوه ماركي سو داتان واي لن تفرت الكواكب حدجوه ماركي سو داتان انتفرت ماركي سو داتان واي دل بحار تججه بظها ماركي يسفرو بظها ادر ووبياك كل يسفرو ايكد اي نقطه بد واحده اون مارجه وإذا القبور بؤثرة قبورها مركة للسوفاك بحيو بوحفة إي قثرة على اللي سكوه حوياً اللي سكوه درج مركة هاسنية مركة للسوفاك بحيو بوحثرة معناها انتل السوفاك والله سوه انتل قلبيو ومشيو وسيدة كورلة سواء مريو على صواء وإذا القبور بؤثرت قبورها ملك اللي سوفك نحيه علمت وحي أغاني ده نفسه أي كله نفسنا اللي ولدشه ده سيد إلهي آيبا سورة والإحمرانكو عديد علمت وحي أغاني ده نفسه نفسك استعبار ما قدمت وحي هرمر سطين من عمل صالح أو سيء عمل ولاك سمئي عملكم وحي أي هرمر سطين يقول لك أن تقول لك تجد كل نفس ما عملت من خير محضر يقول الله قيل سميدي هرتديه وما عملت من سوء تود الله أن بينه و بينه أمد بحيده مركز الله وحي خمان سميديه وحي شعلا عيده خمان تاسي يأيض إلا كالفبينه لا ركالفبينه ويسكو قريه الله يأوحى سلفبينه وعنا يسكو قريه ويسكو قريه ملك سعى سكعة ديار صدي ila ruhu subhana wa akhara wa haykalu bana wa haydu bikti halola jayda qala al imam fi sunnah abu muhammad al husayni bin al maskub wa quli ma wa akhara wa halola jayda min sunatin min sunatin hasanatin aw sayyi'atin wa halola jayda qul ka antuna la wa raqtu oo dadku uga daydeen ama Roman Usebeey oo dadku uga daydeen waan meelaha ugu qatasan ee ay daday dadkiyo qabr ku jira boqollaal sano in wax loo soo qorayo ama weeraga emadambii fasmaha ay ka dhaxayeen meelaha ugu qatarsan waxa weeyeen in tu noola waxa dhacada qayb uu dadka barak walaak tu sirana mabbu yeeri ci bariga midka duqatus nadru akide sirana baka sabad wadaaydan dadkiyo wada sadaqati qarana habiri qaf wanaab kubra ya sidana halaylo qaf kan qaraabada või on see, et see on see, mis on selleks, et see on see, mis on selleks, et see on see, mis on selleks, wihi la soqaawan ba ka daal kale an siino yaala mid حبيبك اثياني ديرا سا قالا غرامتو لا غرامو مدكي ما ها صار الله بواتني ما حيل قف كان قف و دي يدك عندي يا خضر صرح انت انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا والله عاد يا كما دي ها راقب دي ورعيد لي لوطو سينا كو حال الله عقبو بس وادي احسنت مقرا قول فاينب وخدمي وخصدي الله عندي اريم ورلهي اصله ما جاي كان دمت يديه سيدي ربي انك اريم نجي ان دي اه قفقع دوشي سال هدي له غير وحي قدعنا عن السلام بحينا وقال لغاية انت اللغتق ما يسير اللغتورة اللو... اللو... وآخر نظرنا بلايه كشاكيب وحويا باها مانتو كمده مركب محوصي وحيرا شرعي اللندن حق قانون لديك وقال الله صنع اللغتق اصابه افريكوشيرا لغتق ما هو اللغتورة قام واللو... حيرا لسوء صاري إلهي ايمانا وحووكا انصحي اما صغى بك يعني حر قبل انتو بقلال سنة اللوكوري حر وصوص صاري لقردك اللهم يدينك اللي اما قفل وضو المري وحبوكات صحيح صغى بأسوء أولي اما عطل وحبوكو بقلال سنة اللوكو صحيح قبل انتو كتير اللوكوري يوه أخر عالمات النفسون مفووين اغام ما وحي قدب ذا يهور مريضا انتو انت ومن امر صالحا او سيئا وعقرت وحيدين اردقت من سنه حسنه او سيئه هناك اي كيديني اما هنا الكيديو أي يا ايها الانسان سان ما غرك ما حكوكديي أنا أقول لك أنت إن أتقول لي هل سمحات الله والجهل والشيطان هل يقال الكريم وناجبه الذي هل يقل خلقك كولوري وفسواك قصمي وفعدلك كيه سواك اللي والله ما عنه شخص ما والله ما عنه كالدوور بيضاره التزوية جعل الأعضاء صليمة يسواتا مهيئه لمرافعها وحملت جيدا فسواكه ابنها ب 100 كما بيقول ابن حني واو ضميس لبا ابن الله ل 100 كما بيقول لبيت جودي سي هل دغما لبا قع مو لبا لوقو ابنه يضل اي علق ضميس فسواكه واسا فعدل فعدل كروامي فعدل والتعديل جعل بنيه 100 متناسبه الاعضاء وحيث حيبنه ارهب الى غواص مكله بير لا بدا ان بو بسليق الى ذات يبقى متكده كو تو بلن عمل ليه لبد بدور وسليق يدك عمر بدوين يدك يما لبد قمر وسليق لبد رباط وسليق في عدلك وسط اه ما كان سبحوا يريد فالحاصل أن التسوية, التسوية ترجع إلى عدم المقصام في الأعضاء والتعديل يرجع إلى عدم التخارف فيها تسوية وحي الله غيره مقصام هو عندما تعديل كننقول الله غيره حبنه وسيريه عندما يسيريه سعى الذي رب المحاكمك ليخلقك وابوريت وفسواكك سمي وفحدلكك كي في اي صورة صورة مد المدي ما شاء او دوري فار ما, ما شاء او دوري ركبك السكه كل شيء صوره بها هناك ضابط مد الله دون اسك هطق عن الاكتراث بكرام الله و بارس كما دا يوتكيبو واحد بيني دا يبدي حقيقه سيده ما قفكه حمام تفيلو كوديرو و خاكينا اخرها انه صمباي اسناي يا انه الورو اقفكل بي س اخرها كو جيرتا حمانتو كمدي برس كما داية تكذبون واحد بيننا إذا بالدين أبا المرنطة والحال أياد بيننا إذا إنا عليكم دوشين لحافذين مرائك أعناشين إلالين إذا أي أحطي حافذين تاسو كراما والوناكسا حافذين تاسو كاتبين أعناشين قراء كاتب حافذين تاسو يعلمون أول ما تفعلون واحد سمعين إذا وحي يرد يوح وي ويأني سؤال عماني لمرك وحن نخضر ظاهرك وابعبي لقلوب تنسيلي مادام رب يؤد رئيري القرآن على ماذا أليس يكون أجانا يرقبك الولاد ماكو طبعين السمايلي إياه خمان ماكو دون رئير السمايلي إلهي جاسيي على ماذا يكون كراكراك سأستراد إذا يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة قفت وراك جوعان صدا هتدوس صميك و جوعان صويرو صميك وكعاجز وكهود حسنه كامل اللقره وحا اللقره وملي تقرا يمكن وروح قلبك وهو كجوعان نيه الصالحات والله قره قفت امامك جوعان صويرو والله قره اه سيدنا الرجل الامام العلام الحافظ محمد بن علي الكرتي وهو على وجهي وقالك اي فما كان من ظاهر قوم او حركه جوارح علمه بظاهره وهي ظاهر او على طوق كعبله اما في رحمها قسميا ظاهر كك او غاين وقت ابوه على جهته قاب كيس قريا مر من باضن ضمير وهي قلبك تعلقا يقال وهل يجدون لصاحبه ريحا طيبه وللضال وللطالح ريحا خبيثه فكتبوه عملا صالحا واخر سيئا تظن انكس مرق جوعان نيد جوعان صبر وراه وهيليا عرفت قدريبي كاسي قريه عرفت قدريبي قلوبتي دارانه يا ربين حرمه ده اه قلوبتي سكت دارانه إلهي على سي وهي علامة باسط وحول قدمي لرصيد المشي علامتهاس وهي تاء عرف الدرين واقحصن قفكر ان الله امركم امامتكم عن صبر قرق كدرين كاس قريد اه او قريد سيفر قال تعالى الى انل امرار بكباك يا الاله القديع لا في نعيمه شي ما يسقو برواق يدخ يسقو نابه وين الفجيره دكفاشيرينته اي الهه عاصيه لا في جهنم مارته جهنم دك يدخ يسقو نابه يصلونها جهنم حاله الجري يوم ايي غاليه ما هم فاكرين تو انسانين بغايدين قوه كمقنانه عن هاد شي حنا حديبه وما اترك محاف اويسي النبي صبرت ما يوم الدين علمت مالكيس ويو هي ثم ما اترك ما يوم, هو يوم الدين علمت مالكيس ويو ما ما يوم ما مر وي لا تملكون نص مفائسكم الملكه ان نفس شيئا واحبا والامر ما مركونا يوم ما مر لله الذي يخص النار ان الابراء دكبا بيالك او الى هي لفن حين شيء يسقو بر واقيته عملك الوان يكسر السمعيين إلهي قغدنك الحلالة كمضة محايلة قاعدة واحدة لأن تعليق الحكم بوصف يشعر بإليته هذه حلمك الصفة الوحرة واحد دليل قطة إنو حلمك أسئل لك كيريدا باحيات لما ديهطت كندرو لما ديهطت كعط لما ديهن عربط لما ديهن جيميكا بك الىه باردغه وقت ابيعه بدكاس جنده ان الظهار ذكرى يالك الى البارئ وهو اريد كذا بارئ هو لا في نحيم شيء ليس يكون ايده سيكون صغاره من البر من البصماد وان من فجور ذكفاجر في جحيم مارته جحيمه تهدي اهاب يا سلاو أي اي تشحين الجلايين اي تشح ما بيحيد اعاده يوم الدين ما عرفت ابالمرنت والحال اي جلايين ما هم فاجرين توي صناحين بتايبينك وكما منانا ان ها تشحيمه حوضي قبل قليل في ما وانا ادراك المحاكم ما يوم الدين ابالمرنت مالك الوحيد طاع ثم ما أدراك بحيات الأبيسية ما يوم الدين على المرنت ما يكيبوها أي طهي بحيات الأبيسية يوم يوم وعلى بقرأه يوم حديله رفعه وخبره هو يوم الدين هو يوم الدين يوم ومال راتم لكو نفسه, نفسه. حديله فتح الله سعره لباكو برمان إلا يريس رسيدي هو يوم الدين يوم ومالك فتحة فتحة البناء يوم الدواء خبرك على المثال الكفير هذا فعل كبير محرابيه أي مبني كبير يوم ما كان هو هو يوم الدين يوم ومالك لا تملكوا أيسم بالكين نفس النفس لأن النفس النفس كلا أيسم بالكين شيئا وحبا والأمر أرهمكنا يوم الدين مالك اسمي الله الله وسلم ايه رب كلمه يوم لا تملكو في الى لوس قدر مذكره ولا لا تملكوا نفسكم نفس ايسلموا الملكين الناس كلمه شيء غلط ايه نفس نفس ما عرفت شيء دول نفس نفس ماتيت اصبحيس يا اسغروبيس اه انا غير انا وقت نوشفعه ما كلا هرينه ما ينسقط انظر ما بعن صار له هو غير الكويت السماء مال البداك شفعه ووحله هي معمول قل لله الشفاعه جميعا شفعه تمام على اسماه اله يوم القدوه يا النبي قف صاريح قف شهيد مركه اسويه يا عدي بس كنائر قولنا حريستو الله خبك كنائر كرامي هل متألوفا صحيحنا مضيكا حتى ألائر جينة بس كده يلوح قلتك مركب مال كلاس قفلوا وديا رجلوه يا رجلوه حقيقة وديا رجلوه حافظكم يا شهدنا الفيريسي برانيكي ماكو ملعي ووهي ونذكروا ها هنا ها كانوا حيشي لينهوهي حديثك النبي يا بني هاشر نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرابة سيئره قريش ويئره چوفا چوفا الهو مكتن به ايدا بي سفير ويئره ان انتو دلو فادمه ما انه يحبك حتى فادمه انه نحن نحن نحن نحن لكن انقدو انفسك من المعر. مثل بر إيمان يضع الله مثل ما كنتم دادين برء ايمان الله ما لا امني كلانكم من الله شيء الهي حقی سبحره ايكا محنك هدو اقامر الوقت دوه من كان ارقام طلع من كان وحوات قاصبه اصحاب عطين كبيره ونفطنا المركبه بها ايمان يامر صالح وصايكه لكن الى الفضاء كنقطه كوهر تَصْوِقِيَامُ تَصْوُقُ وَقِيَامُ صَاحُ سَحْمَ وَحَان سَحَ سِيدَ نَبِيْنَ دَكَتُهُ أُعَافِرَ هُوَ وَعَامِ الْخَلَأِ الدُّوُخْ وَكَاسِ كَرَدَانْ هَيْسْتَ أَمَّا عَدَالَةُ مَيَهْ لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ لا يقدر أحد على نفع أحد قف قف إنه واحترم أعوده ولا خلاصه مما هو فيه عداد مكتشل أنا كمان شفاعه ومامر أليك عن ترويش له إده أصابه الضارة وشفاحة كون أصابه كرامية شفاحة وحنطبع هنالسكوها والعمر تانى يومئذ مالكس لله الله سنعطى قفل بان قلب يسأل واضع عنه هذا الله يكفر حقا هذا داعات الله يكفر مهكم فره وغضه فره ويقول لك أنه يكون بريه وحلقا سوف تشاهد نرى آيات من آيات هل هو آخر يوم الله تملك النفس للنفس الشيء والعمر يومئذ من الله الشيء غاد يتشاهد وداك مرط ودا دا يسو ترجمتي مرط اه ماي ماي نندا شاكن غروشو عاوي شيخه هبله عناها ما شفع حاجه انا لاحظت بالشكل مقلوب ماي هبله مرط خليه هبله هي يديبه هبله هولا وديبه هبلة, هبلة, هبلة, هبلة, هبله حسن بصي حسن بصي يعلم بيد علمه النبي نندا طريقه واحد الله وما تدغني ونوي وراها قال حرامك يوسرات الله تسكتوكي بذاته آيات دعونك مرأة إلهي قلب يسيق السوتي دي. يوم الله فملكه نفسه لنفس الشيئة والأنه يوم بيدن الله مركاثه الدب فيه وانه يقام التفسير مركاثه الصباح يقوله هل يجيسي ساكه لك قوة دي. قوف والبول إلهي حدامها يسبح الله قران كما زرق ما في واحده نقطه قفوا الىه قيه لطبي هذا سبحانه وتعالى علم صلى الله عليه وسلم